أسبوعية في شراق الأوساط وكينشر في مجلة أخرى في جريدة آه آه في شي جريدة في ما عادوش شكا تسمعني وللا بلاتين نظر لك أخويا باهموت أنا نقيت واحد لما ديالك تمكش حال هادي واحد ما قال أنت نشرطيها في شي بلانس أخرى يعني فيها هوا كينشروا عندهم عندهم أقسام السيت ديالهم <صف> عندك عندك السيت ديال القراءة قراءة الكتب عندك س... عندك قسم ديال دراسات الدراسات يعني على الأقل الدراسة قد تكون فيها 12 صفحالة في الدراسة عندك قراءة الكتب كتشد كتاب كتكتب عليه في أي مجال كما كان في الفلسفة في الفكر في السياسة في خاصة في هذا المجال اللي عنده علاقة بالعلمانية في الحاداتة ولا شي حاجة من هاد النوع عندك ب... قسم خاص بالمقالات وعندك قسم خاص بالآرة وكين قسم خاص بالنقاشات هو تدريجيا بحال هكا الا نشرتي عندهم تقريبا 5 ديال المقالات 5 ديال الدراسات للفوق كيخلصوك وكيخلصوك ب بحال قلنا يعني مثلا عندك شي دراسة وقسموها هما على أجزاء هو ماشي كيططل خويا بها متعرفتي علاش كيططلوا لأن عندهم لجنة القراءة عندهم سيكريتير أنا ما عارفش نتا المقاله ديال كي وصلتيها راي الراي ديالهم هو كيترسل معاك في الايميل مني كتصفت مثلا الدراسة كيقوليك اودي اوحيلة على لجنة القراءة باق ايمايل سور بلاس هما ما كيتعطلوش في البلاسة كتصفت ليه لبحت ديالك صادب اصفت ليه الرأي ولا شي ما قالا هادوك خفاف كي ينشروهم لان هير دخلة في المجال ديالهم حالة قلتي هما عندهم الاقسم وكي عرفوه هما عندهم امتيني الدراسة ماشي بحال الرأي ماشي بحال شي حاجة ما دخلة في السجال ماشي في واحد لانقسم اسميته كتابة كتاب ديرين هير كتابة كتابة كتفي قصيدة وهم كينشروش بحال هادو كينشرو قليل اللي هي اصلا هي مجلة كانت راه كانت مجلة انت راه ما عرفت اش حال كانت سين ديالك هادي واحد سبع سنين ولا ثم سنين كانت هي مجلة الاوان تقافية كانت كانت تصدر بوحد للا للا للا يعني بوحد الغلاف لكشي ببادق لكشي ببادق يعني بحال مجلة المجلات العريقة اللي كانت كانت كترأسها بحمود درويش، مجلة الكمر مجلة شدها أدونيس، مجلة مواقف مجلة الناقد اللي كان اللي نشرت فيها نفحة المعيانة هذه سنين اللي هي التهو كانوا كيخلصوا هادوك الناس كان المركز ديالها في بيروت وكان في لون اللي كان كيشرب كي عليها نجيب الرئيس قبل ما ينتقل هو كان رجل تاري علماني وكان كيدافع كي مسكين التاعية ولكن لقى بأن ديك الإجتياح الديني غلبوا في السوق لكتب الدينية في بيروت كتب في أماكن في العرب الناقد كانت كتمنع في بعض الدول في مصر في السعودية في عدة دول كان كتتمنعوا مجلة الناقد كان كتبوا فيها العلمانيون وهذا الشي اللي كان دفع عليها نفض الغرفة وكان حاولوا نرفعوا المستوى لشي شوية الفقه آآ أنه هادوا كانوا مساكن كينضلوا هاد الناس وكانوا كينضلوا رغم أنوا حيان كتلقهم الأموال ديالهم أترياء عرب علمانيون وكانوا كيوجدوا مع فالبعض ده بالآن ولا القضايا كي يقلبوا على مؤظمات ولا جمعيات عالمية كت دفع للحقوق الدولية دي الناس عندهم أفكار وجمعيات كبار عندها تمويل المثقفين أن ده بنت تشار من سنة 2000 تلنشبك العنكبوتية غادية كبيرة ما بقاش هذاك ما يسمى بالنشر الورقي النشر الورقي هو الوحيد الملاذ الوحيد اللي كان عند علمانيين وعلى رأسهم انا فاش كنت فاحد الفطرة معينة لمتنفس بلين انا واصديقاتي الملحيدين فاحد الفطرة فاش كنت انا ملحد هذا هو اللي كان عندنا يعني ما كان شي حاجة اخرى غير هاك لان المتدينين كانوا مسيطرين على السوق بالكتب الدينية الله كنا انا اضروا مع الاخ هستاريكس على هذا الامر هير هادو باش تنشر عندهم اخويا باهمو تكيما بلخيك الاول انت نشرتي مقال خمسة رسلين يوم واق اصلا لك ما كتفوش خمسة رسلين يوم بعد مرت هير صيمانة سادبوا على لجنات القراء اللي جاء القراءة عاد كيدو وزهر رئاسة التحرير رئاسة التحرير هي هاد المتقفة الكاتبة هي محلية نفسيه كان في القاهرة كانت انتقل بين القاهرة وفرنسا اللي هي رجاء بن سلامرة عندها الاخ ديالها مشهور معروف حد السيد كان كي خرج واحد المجلة في الثمانينات محلل نفسي من اصول تونسية معروف المحال هو اللي معروف في فرنسا هو عبد, الو... عبد الوهاب المؤدب عمك سمعتي به لما لا ما لذيده للإسلام. ترجموه في عند بالنيس. ترجم باللغة العربية. شتودا بفنية ترى يعني كتاب أنا عليه باللغة الفرنسية. نقلته في حد فترة معينة. يمكن في البداية الفين وجوجة الفين حاجة ما. لكن الترجمة نقلته باللغة الفرنسية. قالوا يلا ترجموه. كين في درتوب قالوا <تصفيق> واحد الانتهازي واحد الوصولي فرضا نفسه في الساحهر بواحد الطريقة كان تعجبنا في المشاهد الثقافي المغربي هو واحد المجموعة دي لذلك البنضية الانتهازيين اللي كان افتحاد كتاب المغرب على رسول ما دك عبد الحميد العقار انت بقي جون أخويا بها موت وغد تباقي الله الخطوات الأولى ووكي ودي اختصر التوصر سير حاجة أنا نمشي آه غدت مشيت نعاس لا هير فقط هير على هاد الامر انا فاش قلت هي الاوان ولقيت انا قلت لك ما قالت يعني انه مزيع ندو معهم وهما اصلا هير هاد القضية عندهم ده بلان حبسوا حبسوا هاد المسألة ديال الخلاص اه منذ هاد المشكل اللي يجرى في ليبيا في القدافي وكذا لان هذاك كانت عنده علاقات تجارية في هاد الشي ديال البترول امكان ولا ما عارض بحال هاد الشي اللي فهمت انا عادرت مع واحد الصديق في تليفون وصرح لي اشي امور في حال هكا فبال فأكوابو لأنك واحد صديق حتى هو كيصفت لهم أكوابو أنك تصفت لهم ولكن هما كيخلصوا وكيخلصوا مزيان كيخلصوا في الدراسات يعني مثلا دراسة فيها شي حاجة كيخلصوا كيخلصوا كيخلصوا زيما حسب المجهود وكيديروا معاك من بعد عقد علاش يلا لأنهم كيشجعوا الكتاب لأن الكتاب في العالم العربي عرفنا بأن الحقوق دينهم هضومة بنادم كيمشي يخرج كتاب ممكن انك تعرف واحد النجاح ما ما ما ما ما يجيك الفتات دار النشر سرقه شفاره باغي يعطيك حتى شي حاجة هو غايبيع ويتبزز فيك انت كاسم ويبيع الكتاب ديالك ويزعوه في العالم العربي كله في المعارض على راسها معرض القاهرة ولا في معرض الدار البيضاء ولا في دبي ولا في بيروت ولا كذا وتتتت ويدخل على ظهرك انت الفلوس وانت المجهود ديالك كله غيمشي هباء والناس الكتاب ديالك غيقراه واحد المجموعه ديال القراء في العالم وينتفعوا منه ودار المشرة هي اللي تنقوا أنت ستبقى ما شدت يوالو وإذا أنا باش بتخرج كتاب خور كي غاد ديرتك تخرج كتاب خور أش غاد أكل أش شرب فين غاد سكن أش غاد دير التنقلة ديالك الأجواء ديالك كيفاش كيفاش غاد تعيش انت باش تتصيب كتاب خور فكان هذا المشكل وهادو من الناس اللي كيدلوا حلاكة كيش تجعوا الكتاب يشجعون مثلا بخصوص هذه الأزمة القراء اللي, اللي كان في العرماوي يعني على الأقل يبقوا يديروا دراسات ويبقى عندهم هذا الشيء في الأرشيف باش يستطعوه يخرجوه جوتا جوت كتوب طيب إلا مشيتي عندهم في السيطرة تلقى كتوب خاصة برابطة العلمانيون العرب مع شراكة مع دار نشر في بيروت وكي كل مرة يخرجو كتاب كيخرجوا كتاب سلسلة لكن واحد سلسلة خاصة بالإسلام يصرف بها واحد الباحث اسمه عبدالقدر الشرافي أسميتها الإسلام متعددًا نخرجوا فيها أشرب أو لا خمسة إسلام المعتزلة إسلام الفلسفة الإسلام الزنوج يعني عادات دي واحد السلسلة وقلبوا على عدد دي الباحثين في العالم العربي وشجعوه فضل أمر هذا وهذا الشيء ضروري لأن راه يلاكنش المسند المالي راه ما يمكنش الناس يبحثوا راه ما يمكنش أين كان أنه يمشي يستطيع يتنقل ويقرأ ويشوف ويبحث ويدير وكذا ويخرج الكتاب باش الناس تمره وهاد الشيء راح عمول فيه الغرب ما كينش في الغرب أنك تمشي عطي استرتك تبوف جريدة كي ما كنت كتخلص عليه كتخلص بكلمة بكلمة استر عطيشنا هو استر يلاك تسير والغريب الأمر أن هذا هو المشكلة اللي كين اللي كيخلي كي حتى الأزمة أن بعض المتقاعين كتلقى عنده وظيفة معيان كيبقي كي يشد ذيك الوظيفة ديالو يصفه كومبليت مو هو جامع ما شيء يكمل البحث ديالو ما يدير تشي حاجة مع أنك تلقى ناس صندب غيره ناس أذكياء ناس يمكن يكونوا مشوا بعيد لكن لأن الدولة كتهمشهم ولأن ما كينش دورنش اللي كيدعمهم ماليا وكذا كيخلي البحث ديالو مع أنه ممكن يمشي بعيد في الدراسة الإسلامية أنا قد عارف أسماء كانوا الناس غيدرو غي هذا الشيء ما يديروهش الغربيين استيشراقيين علاش حيث ما كينش تمويل ما كينش ليساعدهم ما كينش تمويل مادي فآآ هير سأصافي هذا الشيء اللي بيت نقول لك أنا عارب بخصوص الرابطان هير آآ أمر بس ألا خرأ نعم أخوي عليك مشكلة ويا أخوي با... بق بحال هكا يكون مشروع تمويل كوفي كيقول كي أخوي بهم موت كوفي كده عليكك الدب تمويل الآن ليكين الآن أنا اللي شت وخاصة الملحدين بعدا بنسبة بعدا اللي جعلك يقول إنه علماني وخي يكون مولحيد ولا يكون مسيحي ولا يكون كذا اسمح لي يا أخوي بهم موت نونا هاسمح ليه ان الاغلبية ديالهم دبا اللي كينين دبا ان المسلمين عندهم دعم ديالهم هذاك بلا ما نهضروش عليهم هدوك ما كيلعبوش الفضائيات ديالهم انا كيحلوا فضائيات بمليون دولار لفوق وكتار هالفضائية ها هاي نام البالتوك خرجوا فضائيات عندك فقط اللي كنعرفة نحتل انهم الاقباط اقباط عندهم رجال اعمال كبار ديالهم عندهم الحباء كيصرفوا على القضية ديالهم مسألة سياسية محضا كينين بعض ما يسمى الموحيدين ودقول ملحدين واكلين دق الاغلبيه ديال الملحدين العرب ولا اللي العلمانية العلمانيه انهم ضعاف ما عندهمش مواقع ما عندهم جرائد ما عندهم مجلات ما عند أخي. ما عندهم تشي دعم فقط كتلقى جوج ولا ثلاثه حقوقية حقوقيه دوليه غير حكوميه كتهربهم ولا كتقف معهم وكتساعدهم اذا كانوا مضطهدين ولا كتصفت لهم محامي تخلص شي محامي لانما مثلا ما يقدش يدفع شي مرافع عليه وانه ممكن انه يمشي فيها في الحبس وكي يجيو مساكن وكي حطو كاش الفلوس وكيخلصوا لي شي محامي باش يستطع انه يفك الامور دياله وشوفوا كيفاش يديروا لي يخرجوه من البلاد فقط غير هاد شي اللي وقع، كي بقى تشي بحال للشفقة كي لقى الانسان راسو مسكين انه كان غيمشي فيها كي لقى جب الله ناس من دعم الحقوق الانساني جمعيات وقفت فقط يمشي لاجئ في شي بلاصة والحد الأدنى ديال المعيشة دياله كل يشرب وكتلقى سيد ضاع بشا كتلقى كان بدأ بغيو أكاديميكمو. كتلقى في الجامعية الله بدأ شي أطروحة دياله ولا شي حاجة وكتلقى مرة مرة كيخدم كي جانبا مع البحث ديالو المسائل ديالو وكيقول يقول ممكن فليك البلاد ديالو ممكن <تصفيق> أن الفضاء الحوري يسمح ليه مشي بعيد حتى كيتصدم معلها الخفافيش الضالم وكي يجيبها فراسه ومن بعد كل شي قاعدك شي كيتخلى على الكتب دياله لأجواء التقفية اللي كان فيها الأمور يعني كيمشي الأجواء أخرى وكدرها بحلها شتديش جروج تتهم لمكان ديالها فإذا هادو راس اللي يوقف معهم شكون اللي يوقف معهم ما كانش لأن الأغلبية المسلمة هي اللي مسيطرة فإذا اللي بقى الأمل الوحيد هما الغربيين وحتى هذ الغربيين لأذن ديالهم صماء. أبطر الناس لهم عندهم منظمة حقوقية أنا ما زال ما بغير يعرفوا هاد القضية هادي أنك كيني الناس دي زاب مرتدين على الإسلام فيهم متقفين فيهم طلبة جامعيين هم الناس كيبحتوين. هم إلى غير ذلك أنا را ما بقدش فقط هداك الجانب الحقوقي دي الشفقة على الأخ إذا كان مضطهدا حتى يسيل الدم كما كي كنا كيقولوا في البوليس في المغرب واش سال الدم نجيو لما نجيوه عاد الانتخابيان عاد كي انه يجب رعاية المشاريع لهذه الناس الذين يدعون العلمانية في العالم العربي واللي ممكن يكونوا هما الأسود من بعد لأن ركيدا هذا هذاك الجانب كل ما عنده علاقة بالحرية العامة كل ما عنده علاقة باستتابه الديمقراطية. الغربين انهم طاف الاخير عادي لن تغفيهم من اللي تغموهم عادي كي التدخل العسكري كي سيفطولك طيارة وجوش طيارات وربعة طيارات والقنابل والجيوش المجياشة حتى بعد فهو تلأوان عاش باش نرجع الديمقراطية في العالم العربي راه كاذا كذا, كذا راه كين حرب اهلية فضل منطقة نجيوا مساعدة انسانية فاذا الوقاية قبل العلاج يجب دعم العلمانيون اللي موجودين في المنطقة اللي كنت العلمانيون بين قوسين العرب رغم ما كان عطار العرب لأنه كان إثنيات في المنطقة يجب فق يجب نخبة متقفة حكومية وغير حكومية يجب شركات اللي هي دخلة في هذا الأمر ما عنداش علاقة بالإحسان الخيرية لأن المجال الشفقة بقاش نحن هنا لسنا ذيك العناية والرعاية الآخر لأنه مهضوم الحقوق أبدا مسألة دعموا هاد الناس وتقفوا معهم حتى بالادوات الخاصة ديالهم أنهم هما يقودوا نفسهم بدون ما تكون هذه القضية ديال الباتيغناليزم هذه الأبوة أنهم ما كيشرفوا على المشاريع ديالهم أبدا لأن المتقف العلماني المرتد الموجود في المناطق العربية هو أدرب خصوصية المنطقة وأدرب الحلول الممكن للإشكالات التي تعيشها في المنطقة من هذاك المنطقة من هذاك وأنت بدارة حويتي راسك حويتي راسك براسك وما جبت الخبر اعتذر اعتذر قاعد اعتذر هذا في يحتوي يعني ما عنده تعلق بال بال الخوشون الجنسية الموجودة في الألفاظ في الجوع يلا تبارك الله عليك اخويا بها موت حتى نشوفه من بعد راد درت لك راد درت لك عدد أوكي وما قد خلا صاحبي واش مستعد تولي اضمين او صاحبي او لا تتوقع في اكتفيشي شوية في الغرفة ما عندك شلوقت لهذا الامر شي توقيت في الأسبوع مثلا قد جيت حل مواضيع معينة اي حاجة كما كان حتى شي مواضع الى ما افترضنا ما, ما مواضيع مواضع مؤ... شي حاجة مثلا درتي شي ديزانتي فونسيون ولا درتي شي مقالة ولا شي حاجة اجي ناقش هنا حل شد قدير اضمين مرة في الأسبوع بحلاش اشملنا اشمل يوم بالضبط بحلاش سبت لأحد الووكند أوكي هنا غنصفت لك هنا غنصفت لك الكود باللاتي نشوفهش بعدها عندي التي يكما يكما ما تلفت عن الدن أوكي اللاتي نصفت لك نصفت لك وريضة نشوفهش وصل يكما ما مبلوكيش أشهد صورة هذه واش انت في الطيارة هي على الطيارة هالكود صفي هالكود عندك ها هو انا انا انا اضيفك ادبين اوكي اه بو اصدقى بيان اوكي وانا انا انا